Audu villahi minna shay toani rooji, bismillahi rooji rooji, sa'ala sa'a ilum biada biua ria, lilka firina la' isa la' hudafia, mina mohi dil marriage, ta' rooji والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبب صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن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 ومن في الْأَرْضِ جميعا ثم ينجيه كلا إِنَّهَا لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إِنَّ الْإِنسَانَ خلق هلوعا إِذَا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أَمْوَالِهِمْ حق معلوم للسائل والمحروم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 عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا we zijn er niet in geslaagd om